Bismillahi rrahmani rrahim Inna arsalna Nuha ila qaumihi an anzir qaumak min qabl an yatiyahum adhabun aleem Qala ya qaumi inni lakum